يا أقصا يا حلو المنظر يا أقصا يا حلم الأكبر يا أقصا يا حلو المنظر يا أقصا يا حلم الأكبر أنت القدس أنت الشمس وبك الأنس ولك الحب You're القدس، throne, الشمس، the sun ولك الحب. قلبي يهفو، عيني تغفو، قلبي يهفو، عيني تغفو. روحي تصفو، تدعو. يا روضة صلى بها المختار في الرسل يا مشعلا للحب والأنوار والعدل يا روضة صلى بها المختار في الرسل يا مشعلا للحب والأنوار اكثر يا روحي والاقصا كبر ضميني اميني اكثر قولي احوا درب الاقصى قولي احوا ذاك قولي احوا درب قولي احوا كذب البعد طال العهد بنا البعد طال العهد زاد الوجد ذاب القلب يا هجسي في خاطري يا شاغلاً فكري يا هجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هجسي في خاطري يا شاغلاً فكري سبح معي في سجدة الروح يا أقصى يا حلو المنظر يا أقصى يا, يا حلم الأكبر يا أقصى يا حلو المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر أنت القدس وأنت الشمس وبك الأنس ولك الحم أنت القدس وأنت الشمس وبك الأنس ولك الحم قلبي يهفو عيني تغفو روحي تصفو تدعو الرب